معنى معنى شهادتنا محمد رسول الله الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على النبي الهادي وعلى اله وصحبه والتابعين انزرياهم بالشان الى يوم الدين وما بعد محمد رسول الله Qal në imam l-mujedidu Muhamad ibn Abdelhabi Rikhimahullah Qal në shahadati Muhamad r-resulullah Qalatuhu Qalatuhu qima amar Qalatuhu qima aqbar Qalqinab në nëha Qalatuhu qima aqbar Qalatuhu qima aqbar Qalatuhu qima aqbar Qalatuhu qima aqbar شجاع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا هو معنى شهاده ان محمد الرسول الله وهي كلمه سمول الحمد واضحه بين فنعنا شهاده ان محمد الرسول الله ليس لطبعا فقط يقال انما معناها بتحترفه أن بانسانك وفي قلبك انه رسول الله و كنتي امره صلى الله عليه وسلم و كنتي ما عليه وانادا الجمله الاولى وطاعته فيما أمر ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم يجب انتداره وطاعته من طاعة الله سبحانه فكذا يقول الله سبحانه من يطع الرسول فقد أطاع الله ويقول سبحانه وما أرسلنا من رسول وما أرسلنا من رسول يعني او بعد حين لله تقابلنا مع الرسول مع عفيه سبحانه هو فعانا وقابلنا معافيه الرسول مع عفيه عز وجل حيث قال الله سبحانه ولينع في الله ورسوله اننا لا نرجعنا قال ديناتي امدا ويقول عن الزوجن وما جاءكم الرسول فخذوه ومن منعكم معرفوه فانكحوه قال عن الزوجن هل خير الذين يخالفون عن امره ام تصيبهم نجينه او يصيبهم عذاب الالمين اعته فيما امر وتصدقوا فيما اخبر وان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر امور قديمه وغيبيه اخبر عن الله وعن الملائكه وعن امور مستقبليه من قيام الساعة وإسراق الساعة والجنة والنار وأمور ماضية فلابد من تصديق ما أقرار به النبي صلى الله عليه وسلم لأنه صدق لا كذب فيه والله تعالى يقول وما ينطق عن الهوى إنه إلا وحي يوح Wa tinab nëhaënëha wa tëgër Ma nëhake nërësul sallalëllë alëhë sallam Mën aqohat fërëal Yadjë alëke anë Nëtëtërëm Ma nëhake anë Ma nëhake Allah që Ma nëhake nëhake nëhake nëhake Nëhake Nëhake Qëndëtë Qëndëtë Qëndëtë Qëndëtë فيا امرتكم بأمر قاعدوا من هم استفاضوا واذا نعيتكم عن شيء فانتنبوه ثم قال وان لا يعبد الله الا بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بد ان تتقيد العبادات بما شرعه الله لرسوله عليه الصلاه والسلام فلا تعتني العباده التي شرعها الرسول صلى الله عليه وسلم وان كان قصدك حسنا لان العبادات توقيفيه وكل عباده يستف على ابي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته هي المرغوبه على صاحبها كما صلى عليه الصلاه والسلام وعملها ينصح عليه امورات فهو رب فكما قال صلى الله عليه وسلم يا قوم ماذا فعل الامور ان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اي صاحبها مع الله الله ان نعرف معنى شهاده ان محمد رسول الله ان نطيعه عليه الصلاه والسلام نمت فينا عمره يعني طاعته طاعه الله من يطع الرسول فقد اطاع الله ومن تولى فما ارسلناك عليهم حفيظا وما ارسلنا من رسول الا ان يطاع باذن الله ان تصدق اخباره عليه الصلاه والسلام وأن حق شاكر بدين وتمتني بها هي عليه الصلاه والسلام كل يعي انها تعند يدوي الكنابه هي كانت تخالف امره وكذلك ان تعبد الله كما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رسول الله صلى الله عليه وسلم حذر من التفرق والاختلاف أم لا؟ لن حذر له عليه الصلاة والسلام كما قال تعالى واحتقنوا بحمل الله دنيا ولتبررهم وقال عليه الصلاة والسلام إنما أهلك من كان قبلكم جفأت مسائلهم اختلافهم على أنبيائهم وهل الحديث الصحيح ان الله عاين الله لكم ثلاثه ان تحذوه ولا تشركوا به شيئا وان تعطفوا بالعدل لله جميعا ولا تغروا وان تناصحوا من ولاه الله امركم ما شاء الله تعالى الجليل التوفيق والتسديد صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين جزاكم الله خير اخانا بارك الله فيكم احسن الله اليكم نعم الله شي ما لله شي ما لله